ص و ت حبيبي وقبل اقول ي عونك شكا جروحه ورح تشكيله اطعوني يقول ما اقدر اعيش اليوم من دونك و ق و ل حتى ولو ما عشت من دوني يمكن انا اكون اعز انسان في ع ي و ن ك بس انت والله كل الناس في ع ي و ن ي ن ص ر ت ربعي و ج ا ر ي فيي في ج ف و ن ي تدخل الناس خلى الناس يجفوني ي ك ي ن ي الننت لا من دونك وشلونك تطيب كل الجروح يختي لوني ك ا ن منطق ت يصدقني على هونك تعال طالع دروبك وين ودوني اصبح تجامل عداك اللي يحبونك واكره مشاهد ع ج ا ك اللي يحبوني وين كثر ماحب اكره عنك و ص و ن ك اصبح الدفتر مشاعر وانت مضموني الغد عني شعرت بلدك وتعومك يشد جولك شعرت بديك